قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتبكر اول الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه واعرض الله واسع إنما يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا Inna fi ذalik lathikrali ulil albab Afaman sherah Allah sadrahu lilislami fahoo ala nurunin min Rabbih Fawailun lilqasiyat qlubuhum min zikri Allah Ulaikafi dolalim mubin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 Dharab Allah mentera raja, dih shurakah muda shakis, dan raja salman raja hal ya stawian mentera. Alhamdulillah, balaktharum la yaglamun. Inna k miet, inna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 قُلْ إِن سَأَلْتَهُمْ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 Inna azalna alaik al Kitab linaas bil Haq fmanh Teda falaafsihi wmaa zall fInnaa yazzul alayha wmaa ant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 وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ Tufi Jam Billahi, wa in kuntul min ash sahirin, atau kau lalu an Allah hadanilakuntu min al muttaqin, atau kau pihin tgal ghaba lalu anli kara tan, fakuntu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 Wa ashraqat al-ard bin nur Rabbha wa wudz al-kitab wajib al-nabiyin wa ashuhada' wa qubiyah bihun bil-haq wahum la yuzlamun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 دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى